للحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يشركون أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة؟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 أَمَّ يَببدأاءٌ خَلْقَةُم ما يُعيدهُ وَم يَرزُقكُم مِنَ السَّماءِ وَالأَرض أَ إلَهُ معَ الله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 ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون وان ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون